الحمد لله عدد ما خلقه الحمد لله من الأما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض الحمد لله من الأما في السماوات والأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله من الأما أحصى كتابه اللهم لك الحمد مثل ما نقول وخيرا مما نقول لك الحمد كل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 اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في عافيت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 اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحون به بيننا وبين معاصيك وَمِنْ طاعتك ما تبلغنا به جنتك وَمِنَ اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما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 وجلاء أحزاننا ولهاب همومنا وسائقنا وطائدنا إلى جناتك جنات كجنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الضلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين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 تعالنا من كل شر اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها جطها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم إنا نسألك حبك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 اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخاطك اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح وما ردا اليك غير مخزي ولا فاضح برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تخزنا يوم القيامه ربنا لا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد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 ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسره ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا طاغية إلا ولا خذلتَ ولا ضالم إلا أخزَيت ولا صاحًا إ فَ ولا ساحرا إلا فضحته ولا أيمًا إلا زوجته ولا أيمًا إلا زة ولا عقيما إلا رزقته ولا ولدا إلا أصلحته ولا غائبا إلا ردته ولا طالب علم إلا فقهته ولا داعية إلى سبيلك إلا سدته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي هينك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعندك ورحمتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما ارحم آباءنا وأمهاتنا ارحم ابانا وامهاتنا ارحم ابانا وامهاتنا ارحمهم كما رحمونا احسن اليهم كما احسنوا الينا افرحهم كما افرحونا اسعدهم كما اسعدونا ارحمهم كما ربونا صغارا ارفع اللهم قدرهم ويسر اللهم أمورهم وأجزل لهم مثوبتهم واغفر لهم زللهم واشرح صدورهم وأسعد قلوبهم وأنر دربهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم أسعدهم يا الله أكرمهم يا الله أسعدنا بخدمتهم أكرمنا بطاعتهم أرزقنا البر بهم اجعلنا بهم من البارين اللهم أحسن خاتمتهم اللهم أحسن خاتمتهم اللهم اغفر لمن مات منهم اللهم اغفر لمن مات منهم اغفر له وارحمه اغفر له ولموت المسلمين أجمعين أكرم نزلهم ووسع مدخلهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادن والتراب وحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا حضر الحساب اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك إلهنا اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راضٍ عنا توفنا في موطنٍ تحب أن ترانا فيه توفنا في موطنٍ تحب أن ترانا فيه اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله إلهنا ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك اللهم لا تخضلنا آخر ساعة في دنيانا اللهم أحسن خاتمتنا وتوفنا مسلمين موحدين طائعين لك يا رب العالمين واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم يا عالم الخافيات يا مجيب الدعوات يا من في رجاء رحمته سكبت العبرات يا من رآنا على معاصينا فلم يفضحنا وقل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا يا كبير يا متعال يا رحمن يا رحيم يا من يرانا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا من الذي دعاك يا الله فحرمته من الذي فر إليك فطرتته ها نحن بذلك واقفون ولثوابك متعرضون نرفع إليك أكف الضراعة ندعوك يا الله نرجوك نبتهل إليك يا رب يا حي يا قيه يا حي يا قيهم نسألك رذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا رؤيتك اللهم لا تحرمنا رؤيتك اللهم إنا نسألك لدّة النظر إلى وجهك الكريم نسألك الشوق إلى لقائك ولدّة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضرّاء مضرّة ولا فتنة مضلة اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم حرّم جلودنا على النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وδرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء اعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا قاسم الجبابرة ويا مذل الأكابرة يا من يقول لشيءكم فيكون يا قوي يا قهار يا جبار عليك بأعداء الدين أجمعين اللهم عليك بصهاينة وأعوانهم أجمعين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنهم قتلوا رجالنا في غزة اللهم فعليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم خالف بين قلوبهم واقذف الرعب في قلوبهم وشتت شملهم اللهم أذر دائرة السوي عليهم اللهم أخرجهم من فلسطين أذلة صاغرين يا رب العالمين اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان حقق جهادهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم وانصرهم على القوم الظالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الله أكبر